البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديك الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين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 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا تعدلوا هو اقرب للتقوى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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضْتُمْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُم فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوك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 قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين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 قال يا ويلتاع عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي فاصبح من النادمين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 ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون ولهم في الاخره عذاب عظيم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 ان الله يحب المقتضين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 كم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا داءره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 فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ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 وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوٌّ وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان لا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وزي لا اليه متخذوهم اولياء ولكنك فيرا منهم فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا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 ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا بُلْوَانَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وباء امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من والله عزيز ذو انتقام احلل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 ഫോർ ഹബുബി ഹരി بَحِيرَةٌ وَلَا سَائِبَةٌ وَلَا وَصِيلَةٌ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا الا ولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم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 لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إننا إذًا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقّا إثمًا فأخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقَمَّأَ إِن قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 ഫീീബലി തീിബ ഹും ഫുഃഖ തൗഫി ഫീൽഹീ